قد فلح سورة المؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم قد فلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معظون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافرون إلا على أزواجهم أو ما ملكة إيمانهم فإنهم غير ملومين فصرت الممنين في اسم الرب وذحنين يتشرد الحنان أردحن وذك يمن وذك يتخشي الملائلين لتظهر وذك يتخشي وذك يتخشي وذك يتخشي وذك وذي غرن الشهوان شم حاشا تذوينا سن ناسخ لثني منخن ولا شلم في اللسان فمن ابتغى وراء ذلك فاولائك هم العادون والذين هم لامتاتهم وعادهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون هم فيها خالدون و بغان ازيادة فاكن اذا واذا قعدنا في لاشت واذا حفظا لمنا العهدو تخدعنا واذا ذا الدماغة تظليت اذا واذا كاني ورثان ذا فردوس ارى ورثان دي ماذاكس رقما العالي من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 نسقط رفيد الدكوهير نقبستي ميقه ثنجس نجايش القرار يحصن في ميقه ثنين خلقيت ونبعد ذي ذا من جمدان نري ذا من النتوفيص نري ذي أتوفيص دي غسان نسترسي غسان سوشتوم ونبعد ذا كنين الراذ ذي خريقا من النظام ربي مقرد الشنيش ونيفن وذي خلقا ثم إنكم بعد ذلك لم يجدون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خرقنا فوقكم سبع رائق وما كنا عن الخلق غافلين بعدك نثنى سمثم أثنى من بعدك نيع يوم القيامات الكرام أقرأ نخرق سنهوا سفعي هنوان هولن الليع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 تنبتوا بالدهن وسبغن دي لاكلين نغطرد أمان ذيكهن سلقدر النلاق أنجمعي ثم ذي القاع نزمر من روحا نستمغي وندي السن جنانت تجذي نتمر في جنانت الفهيطاس في ذيكهن ذي تشم ذي تجرد ذي ترسينا تتشكد اذي ثعالم ثفاف ونيت كنا دي لكم في الانعام عبره نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تاكلون وعليها وعلى الفلك تحملون في المر اتوحد مربيان اشش من قوين اللام اج ذخري على بعض سامدشت أنفع طاس ينذيش مراتشم فلس يكتفل فيين ألا ترك فم الصفرم ولقد رسلنا نوح للقومه فقال يا قم عبد الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون نشيق عجنوح القميس إن يسن القمي عبس ربي مرث ونرسع ذن غريش أم شكرتك الملاء فقال الملاء الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولشاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الولين إن هو إلا رجل به جن فتربصوا به حتى حين Tenna baɛt di lqumisis, widak innen i yeffren, wagi d lɛebda am kunwi, yebɣa ad yifidir n nigwan, Lukken i yebɣa Reebbi, d lmal kan ara d-zell, Ayagi d ayen ur nesri ɣer lejdud di-nneɣ فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء آمرنا وفارت النور فشلك فيها من كل زوجين هنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون إن رب صري غف القم يسكدفان النزل دروحي فلاس أصنع ثفلوك تقل كيد المنداث ببولن النغ يالنقل غايد نمير أمكرا أصنع ثفلوك من المير دي أسرى مر النغ يفقد ديني السيك دي الكنون ينسيك زمن دي, دي ثفان مضطق لحوام أن دي لقال دفان أجل دي, دي كل صنف الشنسين أذكر يكون النثار أنه يمورني حاشان ونفي زبر ووال ورد هدر في الضرمين أثنه مرن غرقا فإذ استويت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من قوم الظالمين وقل رب أنزلني منزل مباركة وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين من المثقات الضغط الضغط الضغط اشتروا ذي اللي نيذيك اند الحمد لله ان يغدين جن في صلمين اند السرسية ذا فيه ذاكم ضيق الفاركان ذاكو الدسلوسا وانا ينكوذ العالمات ذا جار فيه اند الجرد ثم أنشأنا من بعدهم قرن الآخرين فأرسلنا فيهم رسول منهم أنا عبد الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون انخرقدت الفرس ويات مشي قاعد في ديكشن ولكن نسني قرن عبد ربهم في سهيم وان انا تعبد وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا وأطرفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكلوا مما تأكلون منه واشربوا مما تشربون ولئن تعتم بشر مثلكم إنكم إذن لخاشرون تنثر بعض ذرقميش وإذا شكني خفرا سكدفني يوم الحساد وإذا نشترف أحد الدنيا وإذا يسير غينتشيم يسير غينتشيم ما صروع من عذب خنوين اقلكون به الخسرم ايعيدكم انكم اذا متتم كنتم تراب وعظام انكم مخرجون هيهات هيهات هي الا حياه الدنيا نموت ونحيا وما نحن بنبعوثين اين هو ان رجل نفترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين امشكني وادد في غم ركزخو ونمرس مثل مثقر من ذكر جحسان اه يا احرى يا احرى غفيني فيكني واد فما عشت في الايام حشت ما عشت من نور ودي مثوي قد دلال وريل حاشا درقاز بغير نكتبها فربي نكوني الشهر الثامن قال رب صرني بما كذبون قال عما قدين لا يصبحن نادمين فاخذتهم الصيحه بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ينه ناربي النارية وفرقم يشهد بين ينيز شويتكا أذكر نذن دمن يطفثن الصح نرثن نمزن ذروش أروش يحيشني قرن ميفتس أصدق كنا الظرمين ثم أنشأنا من بعدهم قرون الناخرين ما تسبق من أمة نجلها وما يستاخرون ثم أرسلنا رسلنا تطرى كلما جاءهم مته رسول هكذا بو بعضهم بعضا وجعلناهم احاديث فبعد لقوم لا يؤمنون نخلق فيرس و يض كل يوم رزق رجريس و فستقره يد فيرس ام بعدك ننشق قد ربي انغمش سبع كل يوم أنفنسن نسخدفن نسنقرسن مستثبعن نخمسن تموشها أشتغكنا كفا ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوم عالين فقالوا أنؤمن لبشر مثنا وقومهما لنا عابدون ذهبوا وهما فكانوا من المهلكين هم بعدين شقاعد مو سام من الشكي مسهرون الشريم واجي جات مننا للدري ي قوانين غرف فرعون وبعيش تكبرن اللنذر قوم ايش سمغارني منشان اننا شد غنامن اشني لعبات منكونيو وهرنا غرقوا منشان شهد وينتن اتواغن ان لن باذن <متضين> الشنجار ولقداتنا موش الكتاب لعلهم يهتدون وجع النب ن مريم وامه هايه واويناهما الى ربوه ذات قرار ومعين نفكدي مشافه كثار وعد نذكر ان شبريل نقوم بدمس مريم في جمس العلم أنسترسيث في الثغيل ظنضقي سعاملها يا أيها الرسل كلوا من طيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليهم وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فتقون الأنبياء غسشيث لتذكني الهان خدمة سينك صرحا أقري على المعكة خدمة أستجيز ملا ون يوث الملا مشاطعة أذن كيني ذباب ون أستجوث العقافي فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فظرهم في غمرتهم حتى حين ايحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نشارك لهم في الخيرات بل يشرون فرق ان يكثر البعان كل فرده ليكسن التفراح شويه نيل دار غرسان انفشن دير غفران سن انا ما تخبط شويهن نون ميجن نفكر عطاس نشيد الدريه نغولج الرباح وولي مراه ما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 l الخufnni n bab-nsen, widak-nni yetttamnen, Sella atan bab-nsen, widak-nni bab-nsen, Ur tetttettqimen ara Cririk, wid yettakkken ayen ttakin, Ururawen-nsen nuugaden, ur yettwaqbel imiḍran, Ɣur bab-nsen ara ولا نكلف نفسس للله وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك وهم لها عاملون نكنر نسكل فيوان حشا شوين مجزمر ونغل للكتاب أردنا تقنس الحق نهنم رسو لكن ماذا لو ننسن غفرنيك وفانشتان أشتعاني لخذيم النظام تذكني خدما حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت ياتي تكتاء عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون مستكبرين به شامرا تجرون. لكن ماذا لو أن نسان راني كان ذي العثاب واذا يتناع من ذك شن هذا بذل لا تعقضاً عشني واذا تتعقض فالساقية حدو كنس لك ذي التي لا يثينو إما لو أنت ضغراً عشن نقلها مصروحاً تتكبيراً مثل جخوم ولا ذا قفراً ونذيش يخام ربي يكعداً حش أسل حضريش مثلاً افلم يدبر القول ام جاءهم مال مئات ابائهم الاولين ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون ام يقولون به جنه بالجاءهم بالحق واكثرهم للحق كارهون اي غير ارفاه من الحضور لا يشد وي نورد نشيم غير الجدود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 وهو خير الرازقين لكن يتبع الحق أي نفغن في لفش ذن بجنوان يكو ذرقعان ذوين يلان ذي سن أثنذين إثنى شرفا نقرأ نقيا لا معنى نهني نقولن أغافين إثنى شرفا نغتظرف رسم الإخراج الخرسم بفيش أخير نتشيف لا لتدعوهم إلى صراط المستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجو في طغيانهم يعمهون أقل كدلتني تجب ظل وفريث النصفان وذوانو من الصرخار أهل ذنفن لو كنا نحن في اللسن أسل نكسثني ضررا ننزدن ذي العوج ذي الظرالة ويتثفغا ولقد أخذناهم بالعذاب فمستكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلشون غسكنين على ورخنيني بفنسن ورثت تسحليج نك نرحم نرمسن اللي ثابور اللي أعتافني عران هاكا نذيشتا ديسن دي وهو الذي أنشأ لكم السماعة والبصار والفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار افلا تعقلون ادنس شقي يومي فكان يمض ضغن لدولن ادولون ولكن اقري وشكر لهون نتيكوني خرقا بكمور ورسول الدين جمعم ذن سحقون يناق يش مخله في الضواش اند فكر اقرنون قالوا أهذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لم لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الولين أفني ذلك القرن لكن القرن مزورا أننا دي ملا نمث نقول ذلك الذي يغسى ذلك الصحاب نكر سوي يغوى نقبل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 ذويني إلا نذيس مثل الله نذغى تسنم ذاك الدينين رب يا إنس نمكر ذاك ديم إنس نمنه ذكع في نوان دي سبع العرش ذاك القرآن العرف الرحمن ذاك الدينين ذا رب يا إنس قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون شي يقولون لله قل فأنتم تسحرون إن شن من عن لو كل شيء من خيف مسجد تشفا كان من الدم حند اللي تشفا كان يجوز مثل لما ضغط على المؤمن بلتيناهم بالحق وانهم لكاذبون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 أرى اللي ويضي تري كل يون ذكسان الذي يوغيني إخلاق يون ذي غرف ويضنين ربنا علي ذي الشنيس غفيني لا تقارن يعلم سويني غفن ذويني ذي حضرن علي نزه القدريس غفيني سوق من ذي الشريح رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين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 أقلق نزملك نسخن أينك كنفثنن وعاد تقفر سوين الهان أينك كنلن ذريث نكون نقعل منك طريق سوين ذنان في الله إن سبابي وعب ذغ يشتك من بشن شوطن منعينا ذا فينو ونحضرن ذنو مريو حتى إذا جاء أحدهم الموت قادر برجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخون لا يوم يبعثون مردوض غريبا ذي سن المتشينية رب الرجي أردني أكن أخذ مرسلح ذي قوينك نشتهزا يخضع ذي دي في ديننا فقط عزد فيرسا ألم دسم ذكر فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت مواجينه فأولئك هم مفلحون ومن خفت مواجينه فأولئك الذين خشروا أنفسهم في جهنم حالدون هم رصد السن النسبورث اللي حدورش تقصي ويا ونميضاي الميزان في الحسنات أذو ذاك نقربحان ونميفسوس الميزان أذو ذاك نك خسرا خسرا تروحين السن لجهنم ديمة تلفع وجوههم النار وهم فيها كارحون ألم تكنا ياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون وذمون الجرف ديماش ايش نفير من سن قربن لازم دينا ربيها ترى لي فيه اقارمتد في اللون في اللمس شد ومشد قالوا ربنا غلب تعليمنا شقوتنا وكن قوم ظاللين ربنا أخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون أذن كنني دمشوما زيوارق نغي بردان أذن كنني دمشوما أذن كنني دمشوما أذن كنني دمشوما أذن كنني دمشوما أذن كنني قال خسأوا فيها ولا تقدمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريه حتى نسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون اني جئتهوم اليوم بما صبروا انهم هم الفاجعون اشي ني اش تبركات وين ويد هاد الدرتاره تلي وستربع دي غادتي وقرناش ايفن نقرغن ومن اعفو يا وحون فلنا. تشتفظ وليت حنون تشمش في اللشن ألم يمكن الشتون أريد شمك ثايم تشمش خيرا في اللشن أشتغيني كفا في غفينك نمي صفرا أثنه نقرب حن قال كم لبهتم في الأرض عدد شنين قالوا لبثنا يوم النوب عضا يوم فاشأل العادين قال إن لبهتموا إلا, إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أشينا أشينا أن تقمم ذي الدنيذ أشينا أن نقم يبوش بل كويبو يضارع أشينا أن تقصي ولي حتفن عن هالملايك أشينا أن يضص حذروش أن تقمم فحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعال الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم سنوم امي كنا خرق غشكرينشكرير ورنا قرتشو غرم انا الحق حدري اللي غامانش شان نزبه في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 اشنورب حنا لا ويلاك النمي خفرن اين الشباب يعفون حنف لنا في شفيفه مره ويلاك